ويستعجلونك بالعذاب، وَلَوْلَا لا أجل مسمى الجاب وَلَا العذاب، ولا وَهُمْ بغتة وهم لا يشعرون.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 أرض واسعة فأيها يفعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.